رَامَن كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يصلونها يَوْمَ الدِّينِ وَمَا الدين. ثم ما جرى كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم